حصول خمسة للحظ تقفو حديثة عاهد خير الكلام فهاك نميرها فانهله عذبا وفي القرآن مذبا الثابة الأوامر الشرط الأول في التكرار أن يكون موزعا يعني موزعا أن يكون موزعا أن يكون مشبعا يعني إيه جولة أصلي ختمة الأولى تعرف تعرف على القرى ما تتحسبش ختمة الأولى خمس سنوات ما تتحسبش سبع سنوات ما تتحسبش زي ما هو بيحصل في كثير من دور التحفيظ خمس سنوات واربع سنوات وسبع سنوات ازاي ما تتحسبك وازاي تسمح لنفسك انك ما تتقنش حفظ القرآن الكريم من اول مرة نقولك مهما اكرر هي هي نفس الاخطاء بقع فيها كل مرة آه. كل مرة اهلكنا من قبلين اهلكنا قبلين بعدين بعدين تفتح المصحف اهلكنا من قبلين بعدين مش مش هنخلص بقى من الموضوع الشك ده حد يسأل سؤال يقول لك أنا كرر كم مرة وهنا تأخذ قاعدة مهمة جدا حتى لا تكون ملولا في التكرار يعني إيه بقى التركيز اللي احنا محتاجينه في حفظ القرآن الكريم كثير من الناس يقول لك أنا عندي سرحان أنا عندي شروط ذهن أنا عندي أنا عندي, أنا عندي. طب نحلول الموضوع ده إزاي يباغي الإتقان حي على الصلاة يعني إيه حي على الصلاة لم تحفظ القرآن حتى ينتقل القرآن الكريم من خانة النافلة إلى خانة الفريضة يعني ايه؟ من أهم أهم أهم المعاملات التي تأتي بتركيز رائع جدا معاملات تطدقية جدا ومجربة ودي اللي احنا استفدنا بها في وضع طريقة الحصوم الخمسة هي طريقه تحديد الوقت بمعنى ايه؟ ذاكر ما شئت وكرر ما شئت إن توقفت عدت إلى نقطة الصف فظامر تضيت لنفسك أن تحفظ القرآن لابد أن تعرف أن الختمة الأولى ليست هي النهاية وإنما هي بداية الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فواحد يقول لك طب أنا أقدر أخلص فأدي إيه القرآن أحفظه فأدي إيه مش قادر تاخد وقت ساعة طب الناس التي تحفظ خمس دقائق دولو إزاي بيحفظه خمس دقائق ولك لك أصلاً ما عنديش وقت أصلاً للحفظ بتاع ده. أنت بتقول كلام مثالي احنا ما عندناش وقت الموضوع ده عايز فراغ أبداً مين قال كده كيف أحفظ الصفحة أنا هكرر بس إزاي أتعامل مع الصفحة في خلل من الأول إذا اختل شيئاً بناء الأساس تضاعف في الصرح ذاك الخلل ما مراجعة القريب ما مراجعة البعيد وكيف ندير هذه المراجعة هذا ما نعرفه بإذن الله تعالى لو تسمح لحظة بس أروح أجيب المصحف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه وبعد مرحبا بكم أيها المشتاقون أياتها المشتاقات للجنة لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى توقفنا المرة الماضية ووعدناكم أن نحن نتكلم على أصل وركم أركان حفظ القرآن الكريم وما الحفظ إلا التكرار وهو التكرار واتفعنا المرة الماضية أن التكرار قرار وما تكرر تقرر خلاص والتكرار يفيد التوكيد تمام إذن التكرار هيبقى أزاي عشان أقدر أستفيد منه المشكلة اللي بيقع فيها كثير من الناس اللي ما يسمع مثلا إن التكرار لابد أن يكون كثيرا كم أكرر كم مرة أقول له كثير يعني عايز كم مرة أقوله مية قاعد في مجلس واحد يكرر الورد الذي يريد أن يحفظه مئة مرة في مجلس واحد طبعا ده هذا خطأ من الصح لابد للتكرار الشرط الأول في التكرار أن يكون موزعا يعني موزعا موزعا يعني في أكثر من مجلس ما يكونش مجلس واحد وهو هو العدد اللي هو بتحفظ بي يعني ايه انت بتحفظ او خلاص بتتقن بمئة مرة تكرار قسم المئة مرة على مجلسين او ثلاثة النتيجة هتطلع احسن مما لو كان في مرة واحدة مع انك كررت المئة مرة اللي انت عايزهم لكن هيبقى احسن لو توزع ليه؟ لانك بتدي المخ فرصة انه يهضم الماضي وياخد راحة يرتكب افكاره ويحتفظ بما تلقاه والجرعة تكون عليه بسيطة وقد كان هناك تجربة من خبراء علم النفس انهم جابوا نفس النص المطلوب حفظه وجابوا طلاب كرروا هذا النص ستين مرة ودور ستين مرة ودور ستين مرة ثلاث مجموعات طلب من كل مجموعة أفراد كل مجموعة أن يكرر هذا النص ستين مرة لكن مجموعة تكرر الستين مرة في مجلس في مجلس واحد ومجموعة تكرر في مجلسين الستين مرة يعني تلاتين وثلاتين ومجموعة تكرر على ثلاث مرات عشرين،, عشرين عشرين عشرين فكانت النتيجة فكيد انت كده عرفت النتيجة ان الذي كرر الستين مرة مفرقا موزدعا كان امهر واتقا في استدعاء المعلومة من الذي كرر مرتين واللي كرر اي في مجلسين احسن من اللي كرر الستين مرة في مجلس واحد انت عارف المشكلة في اللي هو في مجلس واحد انه بيرهق اثناء التكرار فبقاش نشاطه الذهني في المرة رقم 45 زي المرة رقم واحد ولا في المرة رقم 60 زي المرة رقم 30 اذا يبقى هو بيبقى مجرد تكرار غير منتج ده مش ده المطلوب المطلوب يكون تكرارا منتجا يبقى واحد ان يكون موزعا اتنين أن يكون مشبعا يعني إيه أنت بتحفظ الحاجة زي ما أنت بتقول بحفظ بسرعة طب ده جميل جدا بتحصل بسرعة جميل جدا يعني تقدر تستدعي الصفحة كاملة بعد أكم مرة تكرار صافية بدون جهد في التذكر والله يعني خمس مرات جميل ما شاء الله طيب هل هتكتفي بذلك وتقوم عن مجلسك أبدا لابد ان تعرف ان حفظ القرآن عشرة عمر وانت مش هتتوقف على قد الخمس مرات لانت بداية لعلاقة كثيرة جدا مع القرآن الكريم طيب هتحتاج قد ايه؟ والله لابد ان تشبع التكرار يعني لو انت بتحفظ وتصل الى ذروة حفظك بحيث تخرجه سليما صافيا من الاخطاء بعد خمس مرات او عشر مرات لابد أن تكرر وتكرر وتكرر بطريقة موزعة أكثر من مرة ليه؟ عشان تؤكد على هذا الحفظ أن يكون مشبع وكانوا عملوا دراسة على ناس أيضا لم يشبعوا حفظهم يعني تخرجوا ولم يمارسوا ولم يشبعوا حفظهم هذا بتكرار وممارسة لهذا الذي تعلموه فوجدوه وجدوهم بعد خمس سنوات طبعا ملأوش ولا أي معلومة يعني لا يعني يتميزون عن من لم يدرس هذا العلم أذكر في ذلك قصة وقعت لصديق كان أعرفه أعرفه جيدا وهو يحب القرآن وبيحفظ القرآن لكن يحفظ الربع وبسرعة شديدة ولا يكرره بعد ذلك فبعد فترة مسأله قالوا تواصلت الفين قال لي إلى صورة العنكبوت أنا دواتي قربت أخي نسوط العنكبوت طور جميل ممتاز بعد أربعة سنوات خلي بالك طب قوله خلاص إيه رأيك لو تسمع لي أول العنكبوت قال لي أنا عايز أقول لك حاجة معلوماتي في صورة العنكبوت في الربع الأول من صورة العنكبوت لسه حفظه من أسبوعين فاته لا تزيد عن معلومات واحد لا يعرف صورة العنكبوت الله أكبر إذا لسه ما كررش واحد تاني كان بيحفظ وبسرعة وهيز يختم و... وكان لسه ملتزم وعنده حماسة شديدة اندفاعية وطبعا ما ينفعش فكان يحفظ كل يوم حزب وانا كنت ماشي معاه جميل جدا فمره من المرات وفي صورة التوبة بقول له اين جاء قول الله تعالى كذا قال لي والله يا مش مذاكر اللي فات الماضي بقول له لا ده ده اللي انا لك عنه ده من الورد بتاع بارح من الحزب بتاع بارح لم يشبه بحفظه المهم عايز يصل إلى الحفظ يقول لك أصلي ختمة الأولى تعرف تعرف على القرآن ما تتحسبش ختمة الأولى خمس سنوات ما تتحسبش سبع سنوات ما تتحسبش زي ما هو بيحصل في كثير من دور التحفيظ خمس سنوات وأربع سنوات وسبع سنوات إزاي ما تتحسبش إزاي ت... أنت بتقول ما عنديش وقت وإزاي تسمح لنفسك إنك ما تتقنش حفظ القرآن الكريم من أول مرة وتكرر وتعرف أن هذه هي الختمة الأولى هذه الختمة الأولى وهذه الختمة الأخيرة عشان تقدر تكرر وتشبع حفظك وجدوا أيضا أن الحفظ الذي لا يشبع يعني ما يكررش كتير جدا طاضية أو ينسى منه 60% في اليوم الثاني إيه رأيك بقى في الكلام ده عشان ما بعد كده ما تزعلش لما تيجي تاني يوم ما تلاقيش الصفحة اللي حفظتها امبارح فتقعد تحفظها ثاني فضيع عليك حفظ المرات دي يعني تتعجل فيه ما ينفعش الكلام ده لابد أن تكرر كثيرا كثيرا كثيرا يبقى اتفقنا أن يكون ها واحد موزعا اثنين مشبعا ثلاثة مدعما يعني ايه مدعما ها بدل ما يبقى تكرار مجرد تكرار مجرد تكرار احنا وزعناه برضك مفيش النتيجة اللي احنا عايزينها برضك اشبعناه مفيش النتيجة اللي احنا عايزينها لك مهما اكرر هي هي نفس الاخطاء بقع فيها كل مرة وبعدين اعمل اينا في الموضوع دوت نقول لك انت محتاج ان يكون حظك مدعما يعني ايه مدعما ده اللي نعرفه بعد الفاصل باذن الله تعالى وجزاكم الله خيرا ونلقاكم بعد الفاصل حصول خمسة للحظ تقفو حصول خمسة للحظ تقفو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا لكم أيها المشتاقون أيها المشتاقات بعد الفاصل القصير وهنكمل مع التكرار ومش نسيبه غير لما نكون فاهمينه كويس جدا زي ما اتفقنا لده الحفظ وأي حاجة تانية من أركان هي محتاجينها بقوة لكن طول ما ما فيش تكرار خلاص تعليمت القراءة صحيحة ورطلت وجهرت وكل حاجة عملتها لكن ما فيش تكرار أكيد ما يشايكون في النتيجة اللي احنا عايزينها للحفظ التام اللي اتفقنا المرة الماضية أو قبل الفاصل عفواً اللي احنا لابد أن يكون مدعماً يعني إيه؟ يعني لما أنت كل شوية تكرر تكرر تكرر الخطأ هو هو كل مرة تقول أولم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض في صوره سبع او لم يروا الا ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض كل مرة يقولها او لم وبعدين يفتح المصحف دي لم يروا بعدين كل مره يقولك انا كل مرة بخطأ في هذا الخطأ طب ايه رأيك لو سألت الشيخ بتاعك يمكن يدير لك ويقول لك ان دي وحيدة في القرآن اف لم يروا ده شيء جميل جدا يبقى انت كده دعمت الحفظ بتاعك بايه بمعلومة. كذلك لو أنت مثلا كل مرة بتخطئ أهلكنا من قبلهم ولا أهلكنا قبلهم آه كل مرة أهلكنا من قبلهم أهلكنا قبلهم وبعدين بعدين تفتح المصحف أهلكنا من قبلهم وبعدين مش مش هنخلص بقى من الموضوع الشك ده أقول لك قاعدة طول ما أنت بتشك أنت لست حافظا أبدا لابد أن تكون على يقين من المعلومة اللي انت بتقولها إذن نقول لك لابد أن يكون هناك دعم لهذا التكرار انت بتكرر وعندك همة عالية في التكرار لكن ما دعمتاش من المعلومة. طب لو انت عرفت أن أهلكنا من قبلهم ثلاث مرات أقول لك مش هكافين طب لما أقول لك إن هي في الأنعام في الأنعام وصاد والسجدة برضك مش هكافين طب إيه رأيك بقى لما أقول لك يربطها بهذا الرابط البسيط اللي على هيئة قصة جميلة صغيرة جدا صاد الأنعام ساجدا او ما تقول اهلكنا من قبلهم ها يبقى انت صاد الأنعام ساجدا الصورة صاد والأنعام والسجدة عشان لما تيجي تكون في صورة السجدة ها تقول اهلكنا قبلهم تفتكر صاد الأنعام ساجدا عمرك ما هتغلط فيها كذلك لابد ان يكون هذا الدعم بأن تعرف مستواك بعد التكرار لابد أن تدعمه بإيه؟ بأن تعرف مستواك الحقيقي بعد التكرار عشان تصحح المسار لو أن في ضعف أو في خلل أو كذا لابد أن تتبع هذه الطريقة بكل قوة وهو العناية بالمتشابهات اللفظية المتشابهات اللفظية لابد أن تعتني بها من خلال أنك تسأل شيخك أو تحصيها أنت وتصنع رابطك اللفظي أو تلجأ لله سبحانه وتعالى وتستعين به حتى يفتح عليك بحفظها وأيضا بالروابط اللفظية التي أنت تقدر تربط حفظك بها إذن إحنا كده دخلنا على ركن آخر من الأركان مرتبط بالتكرار وهو أن تعرف مستوىك في التكرار وهو التسميع على الشيخ او التسميع على اي احد متقن عشان تعرف مستوى تقدمك لان ده بيفرق كتير جدا جدا عشان لما انت بتجي في الامتحان تمانية من عشرة بتصحح المسار وبتذكر افضل او كده لكن لو انت كل مرة بتذاكر وما فيش اي اي معرفة لتقدمك اكيد هتدي نفسك كل مرة عشرة من عشرة ومده مش هينفع ولابد أن يكون لك شيخ تعرض عليه قراءتك وحتى لو مش شيخ لكن واحد متقن يصحح لك قراءتك أخوك أختك زوجك زوج زوجتك أو أي شيء أو أي أحد تقدر تعرض من تعرض عليه قراءتك ويكون عارف يقول لا والله ده كده يعني ضعيف ده كده قوي هكذا لابد أن يكون مدعماً بمعرفة مستواك وأيضاً يكون مدعماً بالمعلومة أيضاً يكون مستمراً مهما كررت وكررت كثير جداً لكن بعد كده انقطعت خلاص هتقول أنا كنت حافظ للقرآن من زمان دهوقتي أنا مش حافظ صحيح؟ فكيد صحيح طيب واحد يسأل سؤال يقول لك طب أنا كرر كم مرة أنت ما قلتش لغادي دلوقتي والله هذا يختلف من شخص لآخر ولابد أن تراعي قدراتك في ذلك واحد بيحفظ بسرعة وبيحصل بسرعة طيب ده بيحفظ من خمس مرات ده محتاج يكرر أكتر خلي بالك زي ما قلنا إشباع الحفظ إشباع التكرار بتكرر خمس مرات تكرر تلاتين مرة خمسين مرة مئة مرة وهنذكر لك بعض اللطائف في موضوع التكرار عشان تعرف الناس كان بتكرر ازاي يعني مرة من المرات بعض طلاب علم الحديث جاءوا الى ابي مسعود الرازي له احنا بننسى الحديث قال اني اكرره او احفظه بتكرار خمسمائة مرة خمسمائة مرة قالوا من يطيق ذلك خمسمائة مرة كل مرة كل حديث قال إذن أولي هذا لا تحفظون تحفهون آه. زي بيفكرني بواحد مرة بيقولي أنا ببذل جهد خرافي في التكرار وبرضك ما بلقيش فانا صدقته في أول مرة فمرة بقوله تتكرر قد إيه قال لي خمس مرات قال لي خمس مرات جهد خرافي ما الخمسمونة مرة ده يعمل إيه أبو أسحاق الشرازي صاحب كتاب المهذب في الفقه اللي شرحه الإمام النووي بعد ذلك رحمهم الله تعالى كان يعيد كل قياس فقهي ألف مرة حتى ينتقل إلى غيره تخيل كل مسألة فقهية كل حاجة لابد أن يكررها ألف مرة ثم ينتقل إلى غيرها أيضا يحيى بن معين رحمه الله تعالى المحدث المعروف وإمام الجرح والتعديل في علم الحديث يقول الحديث الذي لا أكتبه خمسين مرة لا أعرفه لا أعرفه أو لا أضبطه تخيل أبو بكر الأنباري رحمه الله تعالى جاءه الطبيب فعندما رأاه ويعني رأى يعني الدم بتاعه في العينة التي أخذها منه فقال الأبي هذا يفعل فعل من لا يرجو الحياه ده بيعمل إيه ده قال أراجع ألف وارقة في الأسبوع تخيل كل أسبوع بيراجع ألف ورقة يعني إيه بيكرر بيكرر كثيرا كثيرا إذن إحنا محتاجين تكرار كثير أعجب ذلك الشنقطة هم أهل الحفظ ومعروفين بإقان الحفظ والصبر عليه عندهم من جملة اللطائف التي عندهم في أمثلاتهم في الحفظ إذا أردت أن تحفظ فخمس أنا أول مرة سمعتها قلت يعني خمسين مثلا لم يرقى زهني إلى خمسمية حتى أتريها إيه بقى؟ مش خمسمية؟ لا خمس تلاف مرة طبعا مش كل الشناقطة بأكيد بيقرروا خمس تلاف مرة لكن هو دلالة على كثرة التكرار وعدم الملل من التكرار وهنا تأخذ قاعدة مهمة جدا الملول لا يكون حافظا الملول لا يكون حافظا وحتى لا تكون ملولا في التكرار تذكر تعاهدوا هذا القرآن تذكر من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسن تذكر أنك إن تركت تركك القرآن ها المجهود الضخم اللي انت عملته خلاص ها, ها راح لأنك كنت بتكرر بتكرر بعدين جاءتك فكرة تقول خلاص أنا بقيت مضطن لن تكون متقنا ولا تكون محافظا على القرآن إلا بكثرة التكرار إذن يبقى التكرار الأصل في أن يكون كثيرا وأن يكون موزعا وأن يكون مشبعا وأن يكون مدعما وأن يكون وفق قدراتك أنت ها؟ أنت بتقدر تكرر مئة ميت مرة مئتين مرة موزعا تمام في أحد تكرر ألف مرة ممتاز لكن أنت لا تطيق ذلك خلاص لكن أهم شيء ما تكررش تكرارا ضعيفا تجني ثمرته بعد ذلك خذلانا وقت استدعاء الحفظ تمام لابد ان تتقن اولا حفظك الاول مجلسك الاول بتكرار كثير كثير كثير اهم حاجة لا يخلو من كونه ان يكون مركزا ان يكون مركزا كل مرة وده شرط جديد في التكرار الا وهو أن يكون مركزا يعني مركزا احنا اتفقنا خلاص دي آخر شرط من شروط التكرار احفظ معايا موزعا مشبعا مدعما مستمرا مركزا هذا ما نعرفه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مع أركان أخرى مهمة نسأل الله عز وجل السداد والتوفيق والهدى والرشاد والإخلاص والقبول والجنة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 أيها المشتاقون أيها المشتاقات مع كتاب الله سبحانه وتعالى مع طريقنا إلى الجنة بإذن الله حفظ القرآن الكريم أبو مسلم الخراساني القائد المعروف المشهور بحنكته وذكائه دخل مرة على أبي عباس السفاح وطبع معروف أن أبو مسلم كان المهيء والمؤسس لدولة العباسيين ودخل على الخليفة الأول للعباسيين أبي العباس السفاح، فأدى له تحية الخلافة السلام عليك أيها الأمير أو يا أمير المؤمنين كمين قاعد جنب أبي العباس السفاح؟ تخيل أبو جعفر المنصور أخوه فقال له أبو العباس السفاح يا أبا مسلم هذا أخي أبو جعفر يعني سلم عليه انت ولا التفت لي أصلا لم تلتفت إليه ما لم تشعره بوجوده فماذا قال أبو مسلم ولم يلتفت قال يا أمير المؤمنين قام لا يؤدى فيه إلا حقك يعني حق الخلافة حق الإمارة من هنا نتعلم درس مهم جدا إيه هو الدرس التركيز يعني إيه بقى التركيز اللي إحنا محتاجينه في حفظ قرآن الكريم التركيز هو روح الحفظ زي ما الخشوع والخضوع والطمأنينة روح الصلاة كذلك التركيز روح الحفظ وكما أن للمرء ليس من صلاته إلا ما عقيل يعني خشع وركز كذلك ليس من حفظك إلا ما ركزت فيه خل بالك أنا ما لا يعنيني أبدا لا يعنيني أبدا أن تكرر 100 و 200 و 300 ساعة ساعتين عشرة عشرين ساعة طول ما هو خلا من التركيز من روح التكرار من روح الحفظ خلاص لا فائدة منهم إذن إحنا كنا متكلمين قبل كذا قلنا التكرار لابد أن يكون مركزا ننطلق هنا إلى ركن ركيم ومادة الحفظ وروح الحفظ ألا هو التكرار بتركيز أو التركيز كثير من الناس يقول لك أنا عندي سرحان أنا عندي شروط ذهن أنا عندي أنا عندي أنا عندي طب نحلل الموضوع هذا إزاي؟ نحلهله بأننا نقول له يعني إيه تركز في المادة اللي أنت بتذكرها لا لا أي مادة بحفظ القرآن الكريم والهدف عظيم والأجر عظيم فيستدعي أن تحشد كل الطاقات الذهنية لأن الأمر لا يحتمل إلا أن يكون كذلك لأن المصحف الشريف القرآن الكريم يجب أن تحفظ كل كلمة كل حرف بتشكيله بوقفه بابتدائه مش بالمعنى لا ده بالالفاظ جادا في كل شيء تحفظه التركيز عشان نركز ببساطة شديدة لازم تعرف مين اساس شروط الذهن السرحان الشيطان الرجيم وما امر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ قبل طاعة إلا قراءة القرآن الكريم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان أعد لك أنت بيعشب أقول أنا عايز أحفظ القرآن يقول لك يلا روح احفظ القرآن أعد لك قعد لك على كل أطلق الخير ها فخلاص شايف منك أنت تحفظ أتحفظ خلاص أشوشر عليك بعد يعني ايه ما خلكش تبقى مركز يذكرك الدنيا ويذكرك الفيسبوك ويذكرك النت ويذكرك الاعمال والاولاد والضيعات كل حاجة يذكرك بيها لا مش ينفع طبعا اذا احنا محتاجين نركز فاول حاجة واكتبوا راية واحد الاستعاذة اتنين انت خامل لابد ان تتوضأ حتى تنشط النفس وتي طبعا معروف لكل من يتوضع أن نفسه تنشط جدا بعد الوضوء حاجة مهمة جدا أخرى الاهتمام لو أنت مش مهتم أو ما تعرفش قيمة العمل اللي أنت بتعمله مش هتركز الحب هو اللي يخليك تركز وتعشق أن تركز وأن تجلس هذا المجلس بعمق مع القرآن الكريم لأنك التقيت مع كلام الله سبحانه وتعالى عايزك كنت تحتفظ القرآن لو قعدوا ينادوا عليك يا فلان يا محمد يا محمد يا محمد, يا محمد فين وفين لما ترد عليهم إيه دا فيه عايزين إيه بيه كنت عايش مع حاجة بتحبه يعني أصحاب الهوايات المباحة زي مثلا رسم المناظر الطبيعية أو غير ذلك او كتابة الشعر ممكن الفجر يطلع عليه ومش حاسس ليه لانه مع حاجة بيحبها تركيز عميق عمق ودخول طيب هذا الحب وهذا الاهتمام يجعلك مركزا جدا ايضا كما سبق وقلنا الجهر لابد ان تجهر بصوتك لابد ان تعلي صوتك ما تزعقش لكن يبقى صوتك مسموع صوتك مسموع لكن الهمس أنت سمع حاجة أنت هتنام وأنا هنام فمش ينفع طبعا أيضا الترتيل وأن لقاع الصوتي بينشط أو ينعش النفس بحيث التغيير في طبقات الصوت بتعمل نوع من الانتباه من حين لآخر. يعني لكن لما يكون الصوت على وطيرة واحدة مش يحصل التركيز اللازم إذن الترتيل نحتاجه أولا وقبل أي شيء أنه سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة زائد الثوائد العظيمة في الربط اللفظي والذهني وأن يكون أيضا بصوت عال جهري أو جهوري مش زعي زي ما اتفقنا حتى تنشط النفس وما تنمش وما تنعس لا ده بلا شك هي صحيك كويس أول أيضا اللي هيخليني أركز جدا جدا هو الصلاة يعني إيه بقى الصلاة الصلاة يباغي الإتقان حي على الصلاة يعني ايه حي على الصلاة الناس كتير تقولك مقدرش أخش أصلي غير لما يكون حفظ كويس وانا ما مش مش متأكد من حفظي ما خايف طول ما انت خايف مش هتخش مش هينفع الكلام ده الصلاة تركيز عجيب تنحيص حقيقي للحفظ ويجعلك مركز خصوصا لو كانت صلاة الفريضة لن يسمح لك أبدا لأن تضع المصحف أنامك إيه رأيك في الموضوع ده حتى اللي بيصلي يصلي لا لأنصحه أبدا أن نضع المصحف ليه؟ المصحف نفسه اطمئنان ليه؟ يعني أنا أذكر قصة لطيفة كان أحد الناس بيحفظ معايا وكان يعني قرابة الخمسين سنة فكنا قاعدين كده على ترغيص زيديك وبيقول لي لو تسمح لحظة بس أروح أجيب المصحف أسبت أجيب المصحف وأنا عارف هيقول إيه بعد كده عارف قال إيه قال لي إيه أنا جبت المصحف عشان بطمئني بيه بتقول أنت مش هتفتحه قال لي لا وجوده بس عامل زي اللي هو بيسبح بعوامة طالما طول ما هو يعني بيسبح بالعوامة خلاص يعني سباح أما لو تشارك العوامة خلاص تمام؟ إذن يعني إحنا بنقوله الصلاة عشان تجني ثمارها في, في الحفظ والتوكيد لابد أن يكون المصحف ليس من أدوات صلاتك ليس أمامك دحال من الأحوال هنا تقدر وتستطيع أن تركز جيدا بعد ذلك لابد أن تعرف كيف تقطع الشواغل وهذا ما نعرفه بإذن الله تعالى بعد الفاصل نترككم ونعود إليكم بإذن الله تعالى وجزاكم الله خيرا. حصول خمسة للحفظ تقفو حصول خمسة للحفظ تقفو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تركناكم فاصلا قصيرا حتى تركزوا معنا مرة أخرى وهذه من أدوات التركيز ولا بد أن تكتبها عندك لابد أن يكون هناك راحة بين الحفظ وكما اتفقنا أن التكرار عندما يكون موزع يكون أفضل لأنك بتسمح لنفسك راحة والاستجمام من بين الفتره والفتره والاستجمام هو حق المرهقين ليس حق المرثين اللي بيكرر كتير كتير محتاج بعد التركيز اللي بدله لابد ان يستريح فالترويح عن النفس مهم جدا لتجديد النشاط واللياقة الروحية دي من المهمات الاساسية حتى تجني يعني النشاط والتركيز على طول الخط تمام يبقى اذا احنا محتاجين ترويح عن النفس بصورة معتدلة والترويح الحقيقي الصحي المفيد الذي يكون بعد التعب بعد المشقة وأن يكون بطريقة مباحة بيكون بفصل الذهن تماما عن المادة التي كنت تتناولها بالمذاكرة بعد كده تقدر تعود بروح جديدة اعمل أي حاجة في فترة الترويح يعني من قراءة خبر لطيف خفيف نوادر خفيفة من نوادر العرب أو غير ذلك أو تنام شوية مش مشكلة اتكلم في اي موضوع مباح خارج عن الحفظ تماما حتى تعود بنشاط جديد لابد ان تقطع الشواغل كما وعدناك قبل الفاصل ازاي تقطع الشواغل والله النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا ازاي نقطع الشواغل يعني ايه قالك صلى الله عليه وسلم او كره لنا ان يصلي احدنا وهو يدافع الاخبثين يدافع أحد الأخبثين أو الأخبثين معا لأنه دوت بيقطع تركيز الإنسان تمام؟ أيضا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع يعني إيه؟ يعني صلاة واحد خلاص دي آخر صلاة هيصليها لكن إحنا مشكلتنا اللي إحنا بنعتقد اللي إحنا لسه في فرصتان يعني نعود ثاني ونعيد ونزيد طول ما إنت حاطط لنفسك فرصة الحلول البديلة مش هينفع طول ما أنت عندك فرصة أنك تصلي في أي وقت خلاص يعني إيه اللي خليني أصلي دلوقتي كذلك يعني صلاة الفريضة يعني هي ليها وقت محدود وإلا لو خرجت عنه تبقى مشكلة كبيرة عمدا عشان كده نقول لك مش هينفع تحفظ القرآن وديخدها قاعدة كبيرة جدا لو تقدر تعلقها قدام عينك دايما وتكتبها على يعني لوحة جميلة كبيرة هي لن تحفظ القرآن حتى ينتقل القرآن الكريم من خانة النافلة إلى خانة الفريضة يعني إيه الفريضة مفهاش توسع ليها وقت محدود وما ينفعش يتنام قبل ما تصلي العشاء حتى لو أنت راح تعليك نومة مثلا لازم يصحوك قبل ما يخرج أو يدخل علينا وقت الفجر إذن إنت محتاج تعرف ان الحفظ لو انت عليك حفظ او مراجعة متأخرة زي ما بيصحوك عشان تصلي العيشة لك فاضل على الفجر ساعتين ولا حاجة بتخاف وتقوم ولو في ليلة شاتية باردة بتقوم بسرعة لان خلاص ما ينفعش تصلي العيشة بعد الفجر عمدا وانت خلاص قالوا لك قوم كذلك لو قالوا لك قوم لابد ان تقوم حتى تحفظ ما تبقى عليك او تراجع لو انت وصلت للمرحلة ديت هتركز كويس جدا جدا في اللي انت بتحفظه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته قد لبس ثوبا به اعلام يعني بعض الخطوط المتعارضة فشغلته صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم الثوب يعني مجرد خطوط إذن يعني لما يكون ثوب بهذه الكافية ويشغل النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعلت قرة عينه في الصلاة يكون هذا الحال فما بالنا نحن وإحنا بنحفظ في زخارف كثيرة واحد يقول لك أنا أروح أحفظ في النادي أحفظ قدام الخضرة واحد يقول لك أحفظ العصفير رايحة جاية ويشوف العصفورة يخش له الشيطان يقول له تفكر في خلق الله وينصرفه عن حفظ القرآن الكريم ما ينفعش الكلام ده حتى ابن الجوزي نبه على ذلك في كتابه الماتع الذي أصيك به صيد الخاطر ولا يحسن الحفظ أمام خضرة وماء معروف بتقعد تنشغل بالأصوات الجميلة وخلق الله سبحانه وتعالى تابع على إيه إحنا محتاجين زي الثانوية العامة وش هنا في الحيطة يقول لك أنا عشان أحفظ حاجة روح واخد الكتاب ويقعد بقى إيه يكرر يكرر ووشه في الحيطة خلاص مفيش أي مظاهر الانشغالات ولا صوت ولا صورة هو ده المكان يبقى إذن من دواعي التركيز وقطع الشواغل المكان المناسب اللي فيه هدوء ما مفيهوش دوضاء أيضا يكون الحالة مناسبة ما تكونش جعان خالص مش تعرف تركز ما تكونش شبعان خالص هتنام ما يكونش في أي مشاكل في التنفس في الجهاز الهضمي المغص أو كذا طبعا مش هيصف ما تكونش غضبان جدا ولسه متعارك ولسه عامل مشكلة وفقا دين تقول أنا عايز أحفظ خلاص أنا هحفظ لأ انت عشان تهدى اقرأ قرآن نعم توضأ نعم غير مكانك نعم لكن مش تهدى تحفظ ذلك في هذه الحالة أيضا يعني اللي احنا نحب نقوله هي الجلسة الصحيحة يعني إيه؟ ما يكونش واحد نايم مضجع ها؟ ويقولك أصدنا سمعت أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تأتي بوردها وهي مضجعة نعم كانت هي حافظة خلاص هي بتحفظ هو النوم أو السرير ده مكان إيه؟ مكان النوم يعني في حد بيروح ينام على المكتب لا ده المكتب ده مكان المذاكرة كذلك النوم مكان الراحة أو السرير مكان الراحة والنوم فما ينفعش تنام على السرير وتتضجع تقول خلاص بقى أنا إيه أنا هحفظ إزاي وإنت مرهق جدا ما ينفعش لابد أن تكون قد استوفيت وقتك من النوم والراحة وتقعد جلسة صحيحة جلسة اللي بيذاكر فعلا تهيئ نفسك بالوضوء والترتيل وكما ذكرنا في إضاءة جيدة الإضاءة الخفتة دي تنيمك وتسحب التركيز جدا أيضا الضوضاء يعني الكلام فيها طول لكن قولوا لو الضوضاء انت بتعود عليها مثلا ساكن على قارعة الطريق او غير ذلك فلا بأس انت بتعود عليها لكن لو ضوضاء كل شوية ضوشة يعني اطفال بيصرخون او كذا او كذا مش ينفع الموضوع ده قطع الشواغل اقفل الموبايل بتاعك او المحمول او الهاتف او الجوال بتاعك عشان تقدر تركز مش كل شوية انت منتظر مكلمة مش كل شوية انت منتظر خبر شيل الفيشة بتاعة ال الكمبيوتر عشان ال ال ال النت والحمد لله الواحد يعني من الله عليه بحفظ القرآن الكريم قبل ما يكون في موبايلات معانا او في نت ما معرفش كان ايه الحال لكن الحل بسيط جدا اقفل الموبايل او اقفل المحمول بتاعك وفي نفس وقت اشيل الفيشة بتاعة ال الكمبيوتر عشان تصفو لقرآنك ويصفو قرآنك لك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 أو تقول 15 دقيقة أوليقل إن شاء الله لما نشرح طريقة الحصون الخامسة تعرف أن 15 دقيقة يعني ممتازة جدا وتقدر وتز... تحفظ وتح... وترسخ حفظك في هذا المقدار من الوقت يعني إيه بقى حدد الوقت في قاعدة بتقول العمل يتمدد حتى يملأ الوقت المتاح له نعيد تاني عشان تكتبه العمل يتمدد حتى يمل الوقت المتاح له يعني إيه؟ أنت حاطط لنفسك برواز إنك تخلص في ساعة مش هتخلص في آل من ربع من آل من ساعة لو أنت حاطط لنفسك ساعة على العشر دقايق مش هتقدر تخلص قبل الساعة على العشر دقايق حاطط لنفسك ربع ساعة مش هتقدر تخلص قبل ربع ساعة يبقى إذا أنت عارف إنه الدمك ساعة خلص زي الطالب في الامتحان بيقدر يحل امتحان طويل في ساعتين وياخد يعني وقت المراجعة يطلع بره صاحبه اللي كان في السنة الماضية يقول له ايه ده ده الامتحان ده محتاج 6 ساعات اصلاه بيفكر لو هيجابه بره الامتحان بره انحصارك في وقت معين لكن هو كان جوه الامتحان مضغوط واما يعني يذاكر ويحل كويس وفي الوقت المحدد وإلا تتسحب منه الورقة ياما يرصب ياما ما يجيش الدرجة اللي هو بيحلم بيها يقول لك كمان ده أنا ما استهلكتش الساعتين كلهم ده أنا استهلكت ساعة ونص عشان أقدر أسيب نص ساعة المراجعة تعرف ليه ما خدش غير ساعة ونص لأنه قال لنفسه أنا عايز ساعة ونص للإجابة ونص ساعة للمراجعة عشان كده قدر يركز ويحشد القوة بتاعة الزهن بتاعه وفي نفس الوقت يقدر يعطي أحسن نتائج في هذا الوقت المحدود بس أهم حاجة يكون مراعى فيه القدرات ويحفظ على أده وكما سنذكر بعد ذلك في الأركان الأخرى وهو ركن مراعاة القدرات وده من أسباب التركيز ما تحفظ طولا هاحفظ صفحتين النهاردة وتعارف كويس انت ما تدرش تحفظ أكثر من صفحة وهنا قصة لطيفة جدا جدا إن شاء الله نستبقيها للمرة القادمة نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن يعلمنا ما ينفعنا نراكم على الخير نسأل الله عز وجل لنا ولكم الإخلاص والقبول والجنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه وبعده مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا اللقاء الكريم الماتع مع كتاب الله سبحانه وتعالى مع حفظ القرآن الكريم اتفقنا المرة الماضية اتفقنا المرة الماضية على أنه من دواعي التركيز ومن أسباب التركيز أن تراعي قدراتك وتحدد الكم اللائق بك مهما كان يعني لا تلتفت إلى غيرك طفلاً بيحفظ ثلاث صفحات في اليوم وخمسة وستة دعك من ذلك أنت تستطيع أن تحفظ كم والله نص صفحة ممتاز المهم تواصل عليه صفحة ممتاز مهما كان الكم المهم تواصل بعلي لأنهم شيء نفرح خمس صفحات ست صفحات في اليوم وأنا لا أنصح بذلك أبدا ولكن ننصح بأن تراعي قدراتك في المقام الأول يعني واحد من الناس كان لا يعرف اللغة العربية وحب يحفظ القرآن الكريم فعمل لنفسه ورد عجيب كلمة في اليوم تخيل كلمة في اليوم والناس عرفت الموضوع ده فمرة واحد بيسأله يقولوا أنت فين دلوقتي يا فلان في كتاب الله سبحانه وتعالى قال في قوله تعالى وإذ نتقنا قال له الجبل قال له الجبل ورد الغد يعني النهاردة وإذ نتقنا بس بكرة أحفظ كلمة الجبل أنت شفت القصة أو سمعت القصة تقدر تستفيد منها إيه أنا على العموم استفدت منها حاجات كتير جدا تخيل هو الآن في صورة الأعراف وهو وهو يحفظ كلمة كلمة عشان يوصل لهذا الموضع في سورة الأعراف كم كلمة كم يوم ايضا امتزام بالورد مفيش ولا زيادة ولا نقصان مفيش يوم يعدي منه وده كان هذي الصلاة الصالح رضوان الله عليه مهما مهما كانت الظروف الورد ده يعتبر ركن اخر ننطلق اليه هو الالتزام بالورد اليوم عروا بن الزبير عندما قطعت ساقه وأغمي عليه وووو إيه اللي حصل لما فاق بالليل قال له ما تولي أتوضع عشان أقوم من الليل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عندما ضرب الأصوات في فتنة خلق القرآن كان قبل ذلك يقوم تلتميت ركعة في الليلة فعندما ضرب تلك الأصوات فتعب فكان مواظبا على القيام فكان يقوم بمية وخمسين ركعة تخيل المواظبة تخيل هو ده الانتاج الحقيقي انك تواظب على ما تستطيع عليه الورد اليومي علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم كلمات إذا قالها هي خير له من خادم قال فوالله سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر فقال والله ما تركتها منذ أن علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أحد الجالسين ولا ليلة صفين الليلة المشهودة دي التاريخية ماذا قال له قال ولا ليلة صفين مؤذبة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى مراعاة القدرات مراعاة النشاط مراعاة الاستجمام مراعاة الترويح عن النفس عشان كيف بيقول لك صل قائما صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فمضاجعا إذا بقى عشان تواغذ على المداومة لأن المداومة بركة عظيمة لأنها أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قل والدوام أصل عظيم ذاكر ما شئت وكرر ما شئت إن توقفت عدت إلى نقطة السفر لابد من المداومة والمراجعة وظيفة العمر طرى ما لنفسك أن تحفظ القرآن لابد أن تعرف أن الختمة الأولى ليست هي النهاية وإنما هي بداية الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وإلا مهما فعلت ومهما ذكرت ومهما كررت ومهما صليت ثم انقطعت خلاص انتهى سوف يتحلل حفظك وكما قيل للأصمعي لماذا تحفظ وأصحابك قد نسوا ماذا قال لهم؟ قال لاني أذاكر وهم تركوا يبقى القضية كلها في إيه؟ لإما تعمل وتداوم وتذاكر دائماً وإما تترك تذاكر معك القرآن تترك يتركك القرآن فالقرآن عزيز إذن إحنا محتاجين المداومة كركن من أركان النجاح في قضية حفظ القرآن الكريم ومهما كان الورد صغير فلا يضر أنك طالما أنك مداوم وفي واحد يقول لك أنا نفسي أخلص بالنسبة لقضية مراعاة القدرات أو ربنا فتح عليه بموضوع حفظ القرآن مثلا في أول رجب يقول لك أنا نفسي أختم على أول رمضان طب ليه حاطت النهاية العجيبة دي شهرين بس يقول لك أنا نفسي طب ليه التخطيط بتاعك ايه قدراتك والله انا هحاول طب وبعدين بيصطدم بجدار الواقع او اهم حاجة يكي يجيب الكم اللي هو حدده كم وهمي هو عارف اللي دي مش قدراته عشر صفحات ولا حزب في يوم ليه يعني. يعني ما ينفعش وبعد كده يعيد تاني الحفظ بتاعه ما ينفعش الكلام دوت لابد ان نراعي القدرات في حفظنا حتى ننهض بهذا الحفظ فواحد يقول لك طب أنا أقدر أخلص فأدي إيه القرآن أحفظه فأدي إيه أقول لك والله القضية مش إنك تخلص إمتى تخلص إزاي نحن لا ننظر إلى متى انتهيت إنما ننظر كيف انتهيت تمام هل العمل قوي العمل متقن ولا إنت بتجري وراء خط نهاية دون أي إمكانيات ودون أي قدرات تتيح لك ذلك لا يهمنا أن تكون قد انتهيت إنما كيف انتهيت الإتقان. الإتقان والإتقان لا يأتي إلا بمراعاة القدرات وتحديد كم فعلا تستطيعه وتواظب عليه وتركز فيه وإلا خلاص هنعمل إيه بعد كده إذن إحنا محتاجين فعلا مراعاة القدرات بعد ذلك لابد أن تعرف أن من عوامل التركيز ودي معروفة ألا وهي الفهم لابد أن تكون عالما بما تحفظ على الأقل المعاني البسيطة لحفظ القرآن الكريم أو للآيات التي تحفظها أيضا من عوامل التركيز أن يكون من مصحف واحد تتعود عليه ليس من مصحف ومصحف نقصد بالمصحف هنا تغيير الطبعة فمثلا في طبعة المصحف المصري الحرامين ترتيب السطور وترتيب الآيات مختلف عن مصحف المدينة اللي بيسموه مصحف الحفاظ لأنه بينتهي بآية يلتزم ينتهي بآية إذن إبقى أنت لو غيرت المصحف أنت حافظ والله الآية هنا وتنتهي هنا الصفحة وبعدين أعتبر أنت لو لغبطت الموضوع ده كله هتفقد التركيز إذن لابد أن تفهم الآيات التي تحفظها وأيضاً يكون من مصحف واحد لأن البصر يطبع صورة المصحف الذي تحفظ منه بعد ذلك بإذن الله تعالى يعني ننطلق إلى حصن من حصون الخمسة من حصون من الحصون حصون طريقة الحصون الخمسة بعد الفاصل بإذن الله تعالى أشكركم وجزاكم الله خيراً. حصون خمسة للحظ تقفوا. حصون خمسة للحظ تقفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايها المشتقون اياتها المشتقات اهلا بكم من جديد مع كتاب الله سبحانه وتعالى واحد كان يعمل حطابا حطاب بيقطع الشجر ومع فأسه الفاس بتاعه فكان الفاس يعني بيقطع الاشجار والفروض والخشب. بطريقة يعني قلنا بتاخد وقت جدا لان الفاس اصلا لم يشحذ يعني ما تسنش ها فطبعا كان الحطاب مرهق جدا وعرقان جدا ومجهد جدا فمر به واحد او رجل بيقول له الا تشحذ فاسك أنت لماذا لم تسن الفاس دوت عشان يكون يعني حديدا وقاطعا ماذا يقول له يلتفت إليه التفاته وهو مجهد ومرهق ويتصبب عرقا يقول له ليس عندي وقت لشحذه إيه رأيك في النموذج ده طبعا الوقت اللي كان هيخذه في شحذ الفأس بتاعه هيوفر عليه كتير جدا جدا وجهد ووقت كان هيتوفر لو كان هو حضر فأسه جيدا لقطع الأشجار من هنا ننطلق إلى حصن مهم جدا من الحصون التي سوف تحمي حفظك ألا وهي حصن التحضير ألا وهو حصن التحضير إيه التحضير ده اللي أنت بتشحل فأسك يعني إيه بقى هنا في القرآن الكريم المشكلة اللي بتقابلنا لما نيجي نحفظ سورة أنا علاقاتي معها متهتكة فين وفين لما بأرى السورة دي ولتكن مثلا مثال مجرد مثال سورة المائدة مثلا فين وفين لما بأراها وبعدين أنا خلصت سورة النساء طبعا ما حفظت سورة النساء والعمران والبقرة وكثير من الناس عندما يذاكر سورة لا يعرف من القرآن غير هذه السورة فتأخرت عن صورة المائدة مقدار حفظي لصورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء وبعدين أنا أصلا قليل قراءة لصورة المائدة فلي بيحصل لما بخش على المائدة بدون تحضير ألاقي الصفحة الأولى مش قادر بتاخد وقت ساعة طب الناس بتحفظ خمس دقايق دقائق بيحفظوا خمس دقائق طب وقع ليه ما تبصش انت للساعة لأنك بتحفظ فيها لأنك لسه بتتعرف على الصفحة لسه بتشوفها أول مرة تشوفها إزاي عايزها تديك نفسها وتحفظها و... وتتقنها وإنت لسه بتتعرف عليها فكل ده بياخد وقت كان ممكن تقلل أنت الوقت المتاح أو الذي تحتاجه للحفظ بإنك تحضر لحفظ هذه الصورة إزاي بقى التحضير لحفظ القرآن الكريم التحضير دوت في طريقه الحصون الخمسة أسمناه إلى ثلاث أقسام القسم الأول قسم التحضير الأسبوعي القسم الثاني قسم التحضير الليلي القسم الثالث قسم التحضير القبلي واحد اكتب بقى ما هو التحضير الأسبوعي هذا لك مثال بسيط جدا الآن أنا خلال هذا الأسبوع وليكن بداية هذا الأسبوع يوم السبت ينتهي يوم الجمعة أنا أحفظ خلال الأسبوع حزب عشر صفحات فقط خلال خمس أيام زي ما نشوف إن شاء الله وبعدين يومين أنا لا أحفظ فيهما طيب أنا بحفظ في هذا الأسبوع صورة طه خلال هذا الأسبوع أنا أحفظ صورة طه التحضير الأسبوعي يطالبني أن أقرأ يوميا ولاحظ وانتبه أن أقرأ يوميا كل يوم سورة الأنبياء كاملة يوميا خلال الأسبوع الذي أحفظ فيه سورة طه يعني إيه يعني أنا أقرأ يوميا سورة الأنبياء التي سوف أشرع في حفظها من السبت القادم يقول تاني احنا مش متعودين على التحضير. يقول لك اصلا ما عنديش وقت اصلا للحفظ بتاع الاسبوع ده انت بتقول الكلام مثالي احنا ما عندناش وقت الموضوع ده عايز فراغ ابدا مين قال كده بالعكس ده انا كده بحافظ لك على وقتك لانك بدلا ما تبقى زي الحطاب وتحفظ الصفحة في ساعة انا بعمل بينك وبين الصفحة عشرة بين الصورة عموما عشرة عمر خلال هذا الأسبوع السابق لها ما ينفعش واحد يخش الامتحان أول احتكاك لي بالمسألة في الامتحان لابد أن يكون هناك عشرة عمر بين المسائل قبل ذلك صح إذا أنا بعمل بينك وبين الصفحة أو الصورة اللي أنت تحفظها أسبوع جاي عشرة عمر ووثائق وعلاقات كل يوم تلتقي بها تستمعها مرة أو أكثر عشان تقدر تعرف أو تعرف تقرأها تقرأها يوميا طبعا بتقرأ بطريقة الترتيل السريع الحذر بحيث ما تاخدش منك وقت فهتلاقي التحضير الأسبوعي اللي هو يتمثل أقصى وانا ننصح بأكثر من ذلك بحزب هتلاقي لا يأخذ منك أكثر من عشر لاثناشر بالكثير خمستاشر دقيقة في المرة الأولى وانا عايزة بشرق بشرق ان المرة الأولى لو خدت فيها خمستاشر دقيقة في القراءة المرة التانية تبقى اتناشر وهكذا لانك لسانك اطلق بتعودت خلاص حفظت اماكن الايات عرفت ايه اللي جاي بعد كده فقد تستطيع تقرأ وانت ترفع عينك ايضا طيب ده هذا التحديل الاسبوعي انا كده كونت علاقة وثيقة جدا خلال هذا الاسبوع ده اللي انا احفظها الاسبوع القادم او المقدار اللي انا احفظه الاسبوع القادم نبتقرى يوميا كاملا ولا اسمح بالتفريط هذا الحصن خصوصا ليه لانه ما بيحتاجش وقت مهما كنت مشغول انا عايز منك عشر دقيقة انا عايز منك بكتير خمستاشر دقيقة في الاول بعد كده خلاص الاسبوع بتاع صورة طه خلص هبدأ من بكرة ان شاء الله اللي هو السبت مثلا هبدأ من بكرة احفظ صورة الانبيان النهاردة الجمعة بالليل اعمل ايه الطالب ليلة الامتحان بيعبين يعود زاكر عشان صبيحة الامتحان يخش وهو مذاكر كويس علماء النفس بيقولوا ان افضل فترات الحفظ والتركيز هي ما قبل نومك بحوالي 40-45 دقيقة طب احنا هنستغل الفترة دي قبل النوم لانا خير يحفظ ما أتبعه نوم عميق تنام براحتك بقى ونحن نتقن العمق في النوم فإذن إحنا نقول إن أفضل فترات تركيز هي أن تكون بعد يوم سوي يعني مش مرهق فيه قوي ولا لا يوم عادي خالص مر بسلام الحمد لله فبتيجي في آخر نصف ساعة بتحضر فيها ورد الغد لو أنت بتحفظ صفحة وطريقتنا او المثال بنقيسه على صفحة طبعا اولا وبعدك انت بتضاعف المجود لو لصفحتين لو بنقول لك استمع لهذه الصفحة على مدى 15 دقيقة يخلص يجيب تاني الشريط لغاية ما تنتهي فترة استماعك لهذه الصفحة بعد كده بعد ما تستمعها كويس خلال 15 دقيقة ولابد ان تكون 15 دقيقة لا زيادة ولا نقصان تعود احترام الدقيقة واحترام الوقت المحدد عشان تقدر تركز بعد كده تنطلق إلى قراءة هذه الصفحة المدد 15 دقيقة ثم تنام فورا على وضوء وقد أنهيت يومك بالكتاب الله سبحانه وتعالى بعد ذلك تستيقظ إلى اليوم الثاني وتبدأ رحلة التحضير القبلي ثم الحظ وبعد ذلك تنطلق بعد ذلك بعد الحفظ المتقن إلى المراجعة وطبعا الحفظ المتقن هو الحسن الثالث أو الإتقان للحفظ الجديد هو الحسن الثالث وإن شاء الله تعالى الحلقة القادمة نكمل كلامنا على التحضير القبلي ثم ننطلق في كيفية الحفظ بإذن الله تعالى ومن ثم المحافظة على الحفظ المراجعة مراجعة القريب ومراجعة البعيد نراكم على الخير ونلقاكم مع كتاب الله سبحانه وتعالى قارئين متدبرين عاملين به نسأل الله عز وجل لنا ولكم الإخلاص والقبول والجنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها الإخوة الكرام أياتها الأخوات الكريمات المشتاقون منكم والمشتاقات لحفظ كتاب الله لدخول الجنة بإذن الله تعالى الآن نكمل ما قد بدأناه في تحضير الحفظ الجديد كنا تكلمنا في المرة السابقة عن حصن التحضير، وده حصن استحالة يفوتك ولا يجب أن يفوتك أبداً حتى ييسر عليك عملية الحفظ وتستبشر خيرا عندما تجد الصفحة سهلة وتحفظها بسهولة بثمرة هذا التحضير. وقد أجربوا أو قد يعني جربوا تجارب نفسية على جميع من الطلاب. الطلاب دول يسمعوا الدرس أو يذكروا هذه المادة دون تحضير والطلاب دول يحضروا قبل ما ييجوا طبعا استيعاب الطلب الذين حضروا كان أسرع وأفضل وأتقن من هؤلاء الذين لم يحضروا وده طبعا نتيجة محتومة لانه تعرف خلاص فبيخش على طول على المذاكرة مش لسه هيتعرف على تفاصيل الصفحة اللي قدامه اذا احنا محتاجين كنا نحضر اسبوعيا زي ما اتفعنا ونحضر ليلا قبل ان ننام ولابد ان يكون ليلا ما حدش يقولك طب انا احضر لما اصحى من نوم ما. خلاص فقدنا قيمة اننا حضرنا وذكرنا الصفحة بالاستماع ثم القراءة ثم نمنا نوما عميقا لنسمح للمخ ان يعمل في صمت وفي هدوء الليل ويخرج لنا أفضل النتائج وهذا مجرب وهذا معتمد في التجارب العلمية أن المخ يعمل فعلا وأنت نائم لا يتوقف نشاط المخ أثناء النوم بعد ما نصح منه يبدأ اليوم الجديد على صلاة الفجر وعبادة الله سبحانه وتعالى أفضل أوقات التركيز والحذر هو ما قبل الفجر ودي أفضل الفترات الروحية ساعة مباركة ينزل الرب سبحانه وتعالى فيها إلى السماء الأولى فيقول هل من مستغفر فأغفر له والحديث معروف بتمامه لدى الجميع فساعة مباركة يكفيك أنك إن تعصر شيء ترفع يديك إلى السماء وتقول يا رب ساعة مباركة صفاء ذهن ممت كويس ممت كويس توضأت تقدر تحفظ في هذا الوقت يقول لك وأنا لازم أعمل كده عشان أحفظ القرآن ما هو لازم تغير حياتك عشان تحفظ القرآن وإحنا قلنا أن القرآن يحتاج منك سهر ويحتاج منك تعب فهذا حق القرآن حتى يتمكن من قلبك وتتمكن أنت من قراءته. طيب ما أدرش أنا أقوم في الوقت ذا خلاص بعد صلاة الفجر البكور اللهم بارك لأمتي في بكورها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا أمد بس لسه أنا لسه أي منوم. من أعمل إيه بعد قراءة الأذكار صلاة الفجر وقراءة الأذكار؟ أبدأ أعمل تهيئة للذاكرة مرة أخرى. التهيئة تكون بإيه؟ اللي أنا أجيب الصفحة اللي أنا بحفظها أو اللي أنا هحفظها وأبدأ أكررها خلال 15 دقيقة أخرى قراءة من المصحف باللسان. وليس بالنظر ونحن متفقين ان اي قراءة او اي تعامل المصحف يكون قراءة باللسان وقد قال العلماء انه لا يحصل الثواب الموعود به في الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فلو بكل حرف حسن الا بتحريك لسان اللسان النطق. فلا بد كما اتفقنا ترتيلا وجهرا ان تحضر هذه الصفحة بترتيل خفيف يعني مثلا لو مثال على تحضير الصفحة قراءة تبود أن يكون قراءة خفيفة حدرا ملازما أو متبعا فيها لأحكام القراءة وأحكام التجويد أو لين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسألونك عن الأمثال للأمثال الله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذابت أبينكم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 لهم درجات عند ربهم ونغفرة ورزق كريم وهكذا ممكن يكون أسرع من كده كمان أهم حاجة لا تفقد النشاط بتاعك الترتيل الجهر وهكذا خلصت الصفحة بتعود مرة أخرى تعود مرة أخرى ملتزما بخمستاشر دقيقة ليس أقل وليس أكثر بعد ذلك إيه اللي ممكن تعمله خلاص انتهت فترة التحضير هنخش لجنة الامتحان ونحفظ الصفحة الجديدة بتاعتنا يقول الشاعر إذا اختل شيئا بناء الأساس تضاعف في الصرح ذاك الخلل أقولها تامي إذا اختل شيئا بناء الأساس تضاعف في الصرح ذاك الخلل أي شيء بيحصل في الأساس من خلل كل ما بيؤثر على البنيان وتلاقي البيب نهار الاساس كان ضعيف كان مغشوش كذلك حفظك الجديد هو الاساس الذي تبني عليه ادوار المراجعة عشان كده في ناس كتير تقول لك انا مش مشكلتي في الحفظ انا بحفظ بسرعة فبنس بسرعة مشكلتي في المراجعة انا اقولك انت ما حفظتش اصلا انت تسرعت في الحفظ الحفظ لابد ان يكون كما ذكرنا مشبعا مدعما مركزا تكرارا كثيرا كل ذا انت محتاجه في الحفظ فلما انت تتعجل النتيجة في الحفظ الاول فاذا لا تكون النتيجة جيدة فتيجي بعد ذلك تراجع ثاني يوم تلاقي نصف الصفحة تبخر او اكثر من نصف الصفحة طب نعمل ايه ساعتها في الموضوع دوت؟ اذا نتقن العمل ونحفظ جيدا بالطريقة اللي احنا قلناها من التكرار وبحيث هو التكرار من شروط من تركيز وغير ذلك اذا كيف احفظ الصفحة انا هكرر بس ازاي اتعامل مع الصفحة نقول لك التعامل اما ان يكون كليا يَإِمَّا أَنْ يَكُونَ جُزْئِيًّا يَإِمَّا بَيْنَ ذَا هَذَا وَذَاكِ يبقى كل جزء وده اللي نعرفه بإذن الله تعالى بعد الفاصل يزاكم الله خير انتظرونا حصول خمسة للحفظ تقفو عصول خمسة للحظ تقفو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشتقون وآياتها المشتقات مرحبا بكم من جديد مع الحظ الجديد اتفقنا قبل الفاصل ان فيه يئمة تحفظ بالطريقة الكلية بنسميها طريقة الصفحة ودي معروفة لدى الحفاظ جميعا وطريقة الآية وطريقة الكلية الجزئية يعني ايه الطريقة الاولى حفظ وجه صفحة الصفحة او الوجه مصطلح او مصطلحين لحاجة واحدة ان وجه من المصحف مش ورقة وش ودهر لا هي وجه واحد او صفحة واحدة طيب انا اتعامل ازاي معها احفظها ازاي مرحت والله ممكن وده كتير جدا انك بتقراها كثيرا كثيرا خمسين مئة مرة وبعدين تغلق المصحف تماما وتتركه وتسمح لنفسك ان تعيد الصفحة اهم حاجة قبل ما تقفل مصحفك تبقى واخد بالك من اول كلمة في الصفحة عشان هي دي اللي هتجيب لك كل اللي بعدها وهتجيب لك ده صعب جدا كده نقول لك والله بيحصل ومش صعب ولا حاجة هو تعتمد على نفسك في الحفظ تذكر أنك لابد أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى حاجة تانية ما تنساش أنك في الأول خالص أنت مواظب على قراءة مستمرة واستماع منهجي وإحنا إن شاء الله لما نشرح الطريقة بالكلية على بعضها ونعطي النماذج الكاملة هتلاقي انك نصيبك من القراءة المستمرة اللي هي الورد الثابت اليومي جزئين على الاقل واستمع ما ناجي حزب يوميا كمان بتيجي التحضير الاسبوعي تقرأ ما ستحفظه الاسبوع القادم يوميا وبعدين قبل ما تحفظ بكرة قبل ما تنام بتقرأ بتستمع 15 دقيقة وبتقرى 15 دقيقة وبعد ما تصحى من النوم بتقرى 15 دقيقة اخرى يبقى باقي عليك ايه خلاص علاقة بعد علاقة بعد علاقة توثيق خلاص تمام انت كررت تكريرا او تكرارا موزعا لم يبقى عليك الا ضبط وربط بين الايات وتكرار اخر بعد الصورة الاخيرة بعد ما خلاص بتتعامل غيبا لكن لو انت كل المراحل اللي فاتت دي اختزلتها وعلى طول عايز رش على الصفحة طبعا لابد ان تأخذ الوقات الطويلة وقد لا تنتج النتيجة التي ترغب فيها طيب الطريقة دي جميلة بتحتاج وقت ولي بتربط القهد كويس جدا انك تتعامل مع الصفحة كآية واحدة يبقى كده انت قللت على نفسك الفواصل وأصلا أرباب علم الذاكرة والتعامل مع الذاكرة يقولون عشان تقدر تحسن الذاكرة وطبعا هم يعني يخطئون القول بأن هناك ذاكرة قوية أو ذاكرة ضعيفة ما فيش الكلام ده في حاجة اسمها ذاكرة مدربة على التحصيل الجيد وذاكرة غير مدربة على التحصيل الجيد فهم يقولون أنك عشان تحسن كفاءة التحصيل جمع يعني قلل على نفسك الفواصل ودي طريقة الآية بقى انك تحفظ آية, آية آية آية آية طيب وبعدين تيجي تربط بين الآيات ما فيش كل مرة تفتح الآية وانا اقولها مهلا بالطريقة ديات انت تقدر تحفظ النصحف كله في يومين ليه لانك كل آية وحديها سماع الآية دي وانا حفظها وحديها كشاهد من الشاهد لكن انت كترتيب ده بعد ده والصورة دي والصورة دي طبعا ده محتاج ربط جيد فطريقة الآية طريقة ليحفظ بها ناس كتير بس عشان تبقى مثمرة كما يقول الشيخ عبد المحسن القاسم إمام الحرم مدني حفظه الله تعالى في خطوات إلى السعادة طريقة جميلة جدا إنك تقرأ الآية عشرين مرة ثم الآية التي بعدها عشرين مرة وعدين التي بعدها عشرين بعد كده الآية الرابعة عشرين مرة في الصفحة وبعدين لما تتمم أربع آيات مترابطة المعنى تكررها عشرين مرة ثمان وإذا انتقلت إلى المقطع الآخر كذلك عشرين عشرين عشرين عشرين وبعد كده المقطع على بعضه عشرين مرة وبعد كده الصفحة على بعضها عشرين مرة طبعا تكرار كثير وهذا المطلوب طبعا قد تأخذ راحة لباس لكن احنا نخاف من ان الروابط بين الايات تكون ضعيفة عشان كده جاء العلماء علماء الذاكرة والنفس قالوا لنا ممكن نوفق بين الطريقتين ونعمل طريقة تجمع بين الكلية وبين تقليل الفواصل وتقليل الايات المحفوظة نخليها وبدل ما هي تبقى 15 ايات في الصفحة او 10 ايات نخليها بمثابة الثلاث آيات إزاي بقى؟ هتبقى الطريقة الكلية التراجعية او الكلية الجزئية بمعنى انا قدامي هذه الصفحة بتاعتي بقسمها والله طبعا حسب المواضيع ووحدة الموضوع اللي بتتناول مجموعة من الآيات طبعا انا بقالي اسبوع بحضر في الصورة كلها الاسبوع الماضي اكيد اريد كتاب ايسر التفسير اكيد اريد التفسير الميسر اكيد اريد تفسير استعجي ايهم يعني مش لازم كلهم عشان يعني مجرد فهم اجمالي لمعنى الايات وطبعا عشان اوفر كل جهدي للحفظ بعد ذلك بقسم الصفحة الى مقطعين او ثلاثة بالكتير تمام فاول مقطع مترابط المعنى احفظه بمعنى اكرره انا اكرره قراءة يريدون ان يخرجوا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارقوا والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم هكذا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم أكمل المقطع لسه خلاص لسه مع آية كمان ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير خلاص المقطع أعد أكرر أكرر وبعدين أفل مصحف وكرر غيبا يريدون أن يخرجوا من النار وما هون بخارجين منها وهكذا أكرر أكرر أكرر وبعدين أنتقل كل ده خلال ربع ساعة مخصصة للصفحة وبعدين أنتقل للمقطع الثاني يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ها وكمل المقطع المقطع كله على بعضه آية واحدة خلاص يبقى أكرر هذه الآية طب أنا بنسى هاجي هنا والله على كل شيء قدير بانس ايه لي بعديها لا يذكرت انك في اول الربع ده رابط هام يذكرك ايضا انك لا ترتزم عندما تبدأ المقطع الثاني باوله يعني ما تقولش يا ايها الرسول ممكن ترجع تاني وتبدأ مقطعك اي والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك وهكذا والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك وتكرر هكذا يبقى أنت جعلت بيتك المقطع الثاني هي بآخر قطعة أو آخر فاصلة أو آخر خاتمة من المقطع الأول طب لو ثلاث مقاطع كذلك بعد ما بتحفظ المقطع الثاني بتجيبه مع المقطع الاول وتكرر المقطعين مع بعض ثم تنتقل الى الثالث برضك تكرره كتير وبعدين تقفل المصحف وتسيب ايدك كده بلاش تحط ايدك عند الصفحة اللي انت بتحفظ فيها ضرب الذهن يعني تعليم شرطي يعني لو انت خرج ايدك كده بتحفظ غير كده ما بتقدرش تسمع وبعدين واحد وهو بيسمع لازم يغمض عينيه وهو بيعمل كده يا أيها الرسول طب انت هتيجي تصلي هتعمل كده لا يسيد نفسك خالص وانت انت خايف من ما انت لازم تخطأ في الاول بعد كده اول خطأ اول مرة بتخطأ خمس مرات بعد كده بقوا ثلاثة بعد كده بقوا اثنين بعد كده بقوا واحد بعد كده ما فيش اخطأ اصلا يبقى انت لازم تدرك من الاول لازم يكون في خطأ حاجة عادية جدا لكن ما يكونش هذا الخطأ ناتج عن التفريط وأنصح دائما بأن لا يكون هناك حفظ في اليوم أكثر من صفحتين حتى لو تقدر تحفظ خمسة أو عشر أو عشرين وفر جهدك وركز بؤرة التكرار على الحفظ الجديد عشان ده اللي يسهل عليك بعد كده المراجعة لأن المراجعة عايزة حفظ قوي حتى تكون سهلة يقول لك أصل المراجعة صعبة عليا. الأصل في المراجعة ليس ما تاخدش وقت أكتر من وقت قراءة الصفحة لو خدت وقت أكتر من كده يبقى في خلل من الأول في خلل من الأول إذن يبقى أنت محتاج تتقن الصفحة الجلسة الأولى إذا اختل شيئا بناء الأساس تضاعف في الصرح ذاك الخلل هذا الإتقام الأول هو حصن في نفسه ليه؟ لانك بتقلل على نفسك بعد ذلك الوقت الذي تحتاجه للمراجع لانك لما بتكرر كل يوم بيقل الوقت اللازم لاستحضار الصفحة بنسبة جدا جدا لانك اشبعت التكرار في المرة الاولى فبعد كده بتحتاج وقت قليل جدا لانك تستحضر الصفحة فلو انك حفظت الصفحة بعد تكرار عشر أو عشرين أو ثلاثين مرة بكرة بإذن الله تعالى مش هتحتاج أكتر من ثلاث أربع مرات لاستحضار الصفحة صافية مرة أخرى بعد كده محتاج أقل من ذلك بعد كده مجرد قراءتها ممكن حاجة تفلت منك لبأس أنك تثبتها بعد ذلك من خلال عنايتك بالمتشابهات أو غير ذلك لكن نقول انك طول ما انت مداوم على المراجعة طول ما انت مقلل على نفسك الوقت الذي تحتاجه للتكرار عشان عشانك بتقول لي دايما ما عنديش وقت هذه حل لانك تستفيد بوقتك انك لا تعمل العمل مرتين لو انك حفظت بركاكة هتحتاج ان تعيد مرة اخرى ونقول لك ونشيك ارجع فاحفظ فانك لم تحفظ ليه احنا عايزين حفظ تام كامل اساس عماره استلم منك اكبر احط عليه 30 جزء ها اقدر احط عليه المراجعه كلها زي ما بنقول عايزين حفظ على المفتاح ها يقول لك بشق على المفتاح يعني ايه يعني مستلمها جاهزة مش هتقدر تعمل فيها حاجة خالص او مش هتعمل فيها حاجة خالص اذا لن يوصلك الى مراجعة سهلة جميلة تقدر تسعد بها الا اتقان محفوظك الاول ولن يحصل ذلك الا بان تأخذ بالاسباب وتقرأ وردك باستمرار وتكون في علاقة بينك وبين قراءة القرآن الكريم وبين التحضير وبين الحظ الجيد إذن أنت بتصنع المراجعة أو بتؤسس لمراجعة جميلة سهلة ميسورة تنقسم هذه المراجعة إلى مراجعة القريب ومراجعة البعيد مراجعة القريب هو الحصن الرابع من طريقة الحصون الخمسة أما البعيد فهو الحصن الأخير من حصون حفظك التي تحمي هذه القلعة التي يريد أن يسرقها لصوص الحفظ وهم النسيان ليس إلا النسيان هذا هو الحصن أخير حصن المراجعة مراجعة البعيد ما مراجعة القريب ما مراجعة البعيد وكيف ندير هذه المراجعة هذا ما نعرفه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة نسأل الله عز وجل أن يمسر لنا ولكم حفظ القرآن الكريم ويجعله خالصا لوجهه الكريم ولا يجعل لأحد نصيبا فيه وأن يرزقنا فيه القبول وأن يدخلنا به الجنة أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للحفظ حديثة عانته خير الكلام فهاك نميرها فانهله عذبا وفي القرآن مذابة الأوام فسل حسام عزمه تم مستعينا